انت هل هذا العريس اللي وراي هذه عندي شركه اينا خدام مصنعين منده في يوم شريعه باد قالوا تدخلوا جنه ربك وربي جنن لذي شينه و ربكين جنديسة كشين إلهو أهل الجنة الغياب رحمة الله ذلك يا فضلك هذا ما أنا أعمل معي سنو أما شاني إلهي وعيك ندر وانت عدون عمد الله لا تحصوها وعيكيني قالنا ماه فرطان عجران كليا نكاوحاو هنقولك رسول قادي ماه نعم إلهي نسيق وعي نعم هذا الله نتعمي سكتوب سلجوه الله الله في فرننا تطلعوني على اللهم صلي الله وسلامه عليه وحسنين اخلعوا اخلعوم اهو اخلعوني عنكم توجيه اخلعوني عالكم اخلعوه اخلعوه لماذا الاخري ابنان اخلعوني عالكم, عالكم. لكوهي يسيوه عند الضعان بركات هنغوري وعنيسين كوهي يسيوه فإنها خسل ذاني وكوهة لسيوه مركي هنغوري اللعنائيو صلت Sunnatun jid o jameelotun, o o fi'an vahe, Sunnatun o Yani Nebiga Vahis fali, emi vahis ku amusi Vahis, yani اصقرتي وحياها استهيبها لهم الوضع معنا جدء وناك سوايا اغلعوا سيوى نعالكم كوين يا سيوى عند, عند الطعام عند الطعام مركات هنغري وعنيسين عند ارادة عند, عند, عند ارادة اقل الطعام على قدران عند ارادة اقل الطعام فكان نقوله هنديسي يعني اضرب فين قويه فانها حصلاني او قوا ما تنقوله عباره ثم ثم والله صنهو جميله ورحبه صنه فيعه و امال ضيقه فيعه معناها هواي لوها لو كراحه هاي لو هذه انت قوق وجران مرخيكه وهي وكجرين وكلي هينه تمنك هذه جوت ادسر الفوشي هذه فديسيت وهي كراحه بضل تنتهي مركي لوها كوكجرين ركي نقول عنايه جبرت فديسيت عم خبص فديسيت مركاس وهي انتاسي كلو سيبت حق جراه الدنه هي اف على يقول فني ادبتي شرح جراء امرك ارشاد واي امرك ارشاد حديث ابن عمر لدوري مرفوع اسير النووي ايها الناس انما خلعت علي لانه اروح لقدمي يعني هو هي كم هي وحسي وهي مركان انه اسي اروح واك وراحه بضان لقدمي لولي ومن شاء يعني ينكير دونه فيعلىه ما فليخلهما في الحديث شيء مكاسب اه ومن شاء ان كي دونن فليصل فيه ما ملك وكدبت أكدوك تو أنا حتى ميها يعني سير في عوائي أولا جعلي هاي أولا جيدة بالسنة حتى وحالا كثير ما يشى إلا وضع يعني جد أو في عوائي سنة لغة أهان جدال هرهاء حالة الأقل عند ضعام يا سلام عند شراب أكدوه نزعو ملسيوه ومحايله وصيوه ضاه ماهن لميده ويراده بيسه وكاسه وحاله ميده كوهي اوه محايلهان ايك شم بجنب الميلهان كوها يتنقلاته وكوها عمله داعس كاك ميده لميده اسكم متواهي هارا كوه اما خوفك المياه صلى الله <سؤال> على محمد وسلام عليه بحسري اغلفون خلیفة في اهل بيتي اهل بيتي فيه وخليفه هذا اهل بيتي فيه وخليفه خلص الى اغلفون الى خلیفة هذا في اهل بيتي اهل بيتي فيه وخليفه أهل البيتكي فيه ودي هذا أنا أهل البيتكي سياوة يهين سيدنا علي فاطمة يهو لما دهو دهو دهو دهو دهو دهو ده, لما ده, ده دولي دولي فاطمة يهو سيدنا علي فاطمة يهو, يهو قبلهو يدري دودي حسندي وحسين وحي قلالين معناه حلوضاء حقيقي ولكلورة خلافة دا خليفة نبال حتات خليفة ايها نختان انك ايها هذا وينين تودي شرفي دودي كرامين تودي ايها نحسيو نصح نصح يعني وان دودي واني ايها ايها اللو ينترس كل وحيئي رأي صوبيان أو طلعه مثلاً با وحياة بني آدم وايه أني وحصوشته يعني وحصوشته حميننا هذه حمان صوبيان حمان هو أقو قابلنو أني وحصوشته أني أولادي يهين أهل بيت يهين وحصوشته معنى لساس وايه أخلفوني معنى يكاو وايه معايا الي فوضح امام ان الافيسين احا معايا يا اهدي قل لا عليه اجنى الا المودة فالغرباء هذا عوام توضي وحيالها حجة اكيالها ملفي رهايو نور جوضا الغواء دمي ذي عليه السلاة والسلام مغريزي نوين غاية وحاسك حكاية الشيخي بعض العلماء أسكورمي وحسري عشراف المدينة بعد واضي وكا اندها وكا جري محيالي وحيالها هؤون فعنين بركود إسوبي جريم وكان نبغى اسمنا نام صلى الله عليه وسلم وأدقال ريال ابو دغال المغريزي بعد الروماره عالم الشقق ولما جبتولي احد يجي يا رسول الله حاشا لله ما اقراهم يعني, يعني من عايو ان تعصبهم على اهل السنه تاس سبحان عن تعصب اهل السنه قصور بهايا فقال وحسر انه مسألة فقهية هل ليس الولد والأخ يلحق بالنسب يلحق بالنسب مسألة فقهية يأخذ الشيء وحسري ولك عاسل هاي يعني ادويس بلو ابتري هايو حاولو ابتري هايو سليلي مو ادوي عمر اللي يجي بن عمر مالله هايو ملك بدلي ما يأسل فأسنن كان هديس حاسي نخضيه يعني عاسن مضى أولاد مذيك أولاد مذيك مبيعه يسوك انت وعيد يعني امتحانوا يا ان نبغل وحصوص على رواه ان نبغل الله ان نبغل وحشمايه ايه كانت يعني وحلقه رواه ان ايدهالان داما لأمري إن خليف أن كان غنوا أولادي سياسنا أبرين مبقا هي كان هناك هذا الروايا عن إيدك في أمود ونحريستان أي سديقه وحي أولا أولا أمود ونحريستان امتحانك اليونين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب يعلمنا بما جعلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لظيف رب يصر الله تعاصر وعن يا كريم شبه صلوات الله وسلامه عليه وعسر أخنع الأسماء عند الله يوم الغيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك الا الله اخنع الاسماء مرايا الفاحش او خن او فمضان او فم او فشن او فاحش أخنع الأسماء إلهي يعني مغايا بها وحقوحنا وفاحشة عند الله إلهي أكتسي يوم القيامة قيامة بريدي حقوحن رجل من مغعيس أوحن انتاسو تسمى اسمك عاوي تسمى اسمك عاوي نفتس كما عاوي اما غير كما عاوين ملك الاملاك بون بغ... ها ملك الاملاك بغوريال كملي غوري املاك كملي غوري انا بغوريال كملي غوري وعيالها هنا اكتس موخن Kõni keadihalikta. Kõikas. Dulli kuridda vahavai, yvamal kiyama ilah-i akdesi, kiyama bergeidi, mm. vahavai melekel amlaake. Ninnu vahai o? Küsumad avi, melekel kodi. Kõikas. Amassi, vahimakani hii عميق وحاق نريد الوقيد يوم القيامة مع ذلك أدوك نساس له وهي أفحشل شكوية أخنع الأسمال في الدنيا نساس له الله في الدنيا كذلك أدوك عليشان قيامه وحالوقيدي عذاب تكسور تقيسو يو دلق لغا هاي وقيامه وهي أدوك نساس له وهي رجل اللي يهلاك للسجراء رجل نعنا نين مقعيس هواء رجل اسمه رجلن هواء نين مقعيس لابد تأويل كان هواء لابد تأويله ورجل مرسينا بيغير اسمه رجلن لو أولوك اسمه رجلن نين مقعيس ان اللي أولوه مضافها لسوق ليو لابد هواء بلغمار مايو ailei Khabarka iomukadda esvafakha aahan agnahu alasema <coughs> ei mara jaelka ka uuhumam badan, badan حلاك يدل قليهيس وحواهي عند الله إلهي أكتسي يوم القيامة أدونك قيامة ضمال كذي مع ذلك أدونك نساس لهواهيه رجل اسمه رجل نن مقعيس هوهي إنسانه أبله نن مقعيس الرجال أخنع الأسماء من مرعي سواهي من كاسو تسمى اسو مرعاوي ملك الاملاك قصة اسكو مرعاوي اسكو بحي مرعا ملك الاملاك اسكو بحي او امسا وحاسو بحيي تطاق بحيان تطاق بحيان ملك الاملاك بحيان غير فساكو مغا عاوي ضد كان وقفو آم حسين وقفو اغلادين مغا عند الله انكاس مغا عيسي اول صالح يري مغا عشي احون كاو وعي وعي اكالي اغبتو هو, هو احمد يعني اغيادو هو احمد أغنته وهمت كل ثمناه الزياده كل وهمزين تغليظ اهان يعني انت كل وهوا مقاس وقل ما لو بحصله كما عائسكم يعني و مو هوا رو بعد من كائس كما قاعد شاين شاين وحالا ملك الأملاكي نويم عزري لا, لا مالك مالك مجرو ومخلوق الأمانطور مالك يقول يا مجرو بغور إلهي يا بغور جميع الخلايا قوانا الله ما عنا ملك اللوحي الدوليالك وابلانتي ملك الأملاك على ديدي وليالك من عسك بحسان بغوركي وحاله راء وعسك بانان تاي ملك الملوك على الدذاء مالك الأملاك على الدذاء ملك الملوك إلهي و... ملك الأملاك إلهي وعسك معنا لا ملك مجر مالك وحبني آدم في حلقها حانها مجره وابغراء مجر إلا الله إلهي معناه اسم كان وحسكوا يعني اسكرموا الهما هنا منك لما اسكح لها انتي بحثتي ومخلوق انا والوعقاوة هذه بحثتان ملك اي بحثة الاملاك والوعقاوة مالك وحال الوضاء ملكي اسكح لها الوضاء لا مالك الى آخره إلا الله يعني كلهم ضوءواوين وحيهرين يعني حضلك دم بمحيالي اللفظ يعني لا مالك إلا الله اشتئناف الله يعني وحاله لو كاني محيالي عناها انا حرامي هالعدي حران مدي ما قاع لبسوا حران مدي صوبتيس وحوايه لا مالك الا الله حران ولا صبت العدي الملك حقيقي مالك حقيقي ماجر الا اله معناه ملكي غير كي غير كي ملكي دي مالك اللي مديسي مالك الملوك والعليا يا مالك الملوب ليلو عليها لنقاء لنكي مرعا سبحثه إلهي ننمي عنه إلهي أول قبصه عم الله إلهي بقرن مدهي أول قبصه عم الله أول جيتي أول هزاعي عم الله فمن نازع الله سبحانه وتعالى في رداء كبرياءه كبرياءه بينانتيسي ربصار كدي الكبره ورداءي مدهنه الهه عد الغشيه مشيء الهه او غب صداه ايه هو ذليها معنى انا اسكوني لها دونك سماسي هي مالكين ما با يعني الهك خاصته ضد بيته ملوك مملوكني ما انا دونك خلقي خاصته ملوكين انا انا يملوغني موضافي كرنو يملوغني مو موضافي كرنو الهي انبيي ديسي خاصا حبيبكي سلوات الله وسلامه عليه مركز الشيجاي سبحانه الذي اثره بعبده بعبده محل تشريف اصولي من الغلب الهي مركز قول قيسي ام بيس عبد محمد هذا يا عبدك الحمد لله نزل الكتاب على عبده انت كل ساوع كبرني كي الهي يا الهيا قه ايمها خالقي زينك صور بحيوه وحيكو دعي دونك وحبنا للماري ملك الملوك أملاك وحاكم الاملاك وحاكم الامده معناه الثقواه ز ايران حجمكي وحيبحسجرين هاي وحي بحسجرين شاهش شاهن شاه شاه شاه شاه شاه شاه شاه اللغه اهم ملك الاملاك معني سواء معايا لماها ايغ الشاه ملك هو ايغ الشاهان ملك املاك هو ايغ يعني عادة الاجم دائم سيؤونك عملا مضاف اليه ايغ مضاف مضافك او مضاف اليه لغور مرياء او ملك على هاليشي شاه هو أعاس إلا بحسدو حديث غير طون هذي ننكي يعني وصفنا خاتي غير الله إلهي جبار إلهي رحمه وإكاسك السيولة وحانا بأس غير عندية وحالو أغيسها عند الله عند الله إلهي أكتس أفحشت فيهاي مركز هيري وحاس يعني لوو قيدي غضب الهي خاص احايا خاص احايا اقول اعا معنى على كل حال حديثك حاصل قيسي وحاواي نك مقع بحسدو كمير ميل اسك قاريول اسك قاري او مخلوغة او اولا هين او فنين وحياوه الهي يعني خاص احايا اصيانه يعني يعني اصلح علي ربي يصلح علي انتوا اباع حذاء توكحوا وحاكه شيخ منار مساحب صراحه انبطه كان نيجي الف في وحياله وقلبي في عيني اريد اغوري بعد شعوري اغوري قبل ارتا هي ان كل له جري شعر راس حيه ام لها وشعوذ عرب قومي ا لما جبر عس لما جبر قاسه ولبك به لما جبرته وعسبحي الله عسبحي طونه وعسبي الرحمن قباهدت وين بواه جرائمته والدرن بواه فضحتك بك مجر داهي وعوبي علىك طن وكاني ذا وح يا له عقوب او وين قيل وح اللعب العتاهي قضاله وطوكاني يعني اطول متاخرين تملك الاملاك وحي هليش حاكم الحكام <تصفيق> وحليش ين حاكم حكامنا 80 واي ولدي دي صار سو كل الحاكم العكام محايلي بمخشري مشان ادسو اكيه يعني حرام ما ديسي حاكم الحكام كلو كلو ولي كل الاملاك عمل واه محايلي ادزمخشري ويد معتزلي هاجري او قال لي توبه كني ادسو انكري من هناك تفسير فيزي كشاف لها يقول لها فيزيز مركز الشيء ليس كروسي أقول وانت أحكم الحاكمين اي دادي انت أحكم الحاكمين اي داس مشه ذي ياس كوفي السيري وانت أقل ملك الأملاك مناسب حديث كان في حاكم الحكام لسان وعلى أركانين و اجاهل ما شودي اه ادخوه ما شودي جوركة و حكومة كل ساسها صار ينجوركودي و زمن كاين و يعني لغب له اخضل غضاتي اخضل غضاتي اخضل غضات هدي لفيريو سذيلة احكم العاكم حكام اخضل غضاة غاضي غاضي غاضي معناها معناها هي احكم الحاكمين معناه هي هي هي لها اللي اخضل غضاة محاوي احكم قاضي في ريا. لكن يعني يعني ابن منير يعني هاس يعني هو مفسر الاحاديث وا مشهور وإيه ابن بطال ابن منير الجواوين وحديثا كفصور قصاص الشبانيه او ارى او قريميتن او افضل غضاض و قريميت او انا اغضاكم علي, أغضاكم علي يعني ما دام حديثكو هميد أغضاكم على يكيني وحوم بدنا معي وعلى الغاتي ميها أنا وبنايها يعني وبنايها ننك أو غاضي آلك وقرصور بدنا أو علم يعني يعني ابن مونيد آكا هميد <تصفيق> ننك وقت يجوغ وقت يجوغ نشوه علمي بضن وحون كان ما عادل لما بضن اهد دياه حون كو عادل لما فلا حقيت اصوريه لها كبا كي قاضيه وعلميه اساسويني هاي وطدك وعلمي علمي بضيني هاي ومقعيسي قرصور كيسي حون كيس ناسك قرصوريه ان لا دهو واسكبنايه هاي هذا القضاء قاضي لك قاضي جهرى ولا هدي ابن منير والمردي علام كي وين سيول اراحي ارضي يعني مجور و يعني كلا يعني نلقى حق حديدك تي سي لمره قصوه قرقارا ياسب حمي هنو حسليها هذا الكام زي مخشري سو قرقاري وحاق متانوات در اتاس قديدي وحسر سديلا واه هاد الغضاد الهلاء يعني انتهه واه انيك بانري وحسليها حديد كاس خبت اغضاكم علي يو خدو حديد كاس ابن مونير دليل اسكاركت اغضاكم علي والدي ردي زين العراقي ردي سمخ شوري يا شو غرغاري نكاز سمخ شوري كهو هيمي بالمنيرك المخشريني قهو غلقاله العراقي وغرغاري ومشهور ك معروف ك يعني دكتور وهنون حديث صحيح احنا موضوعي سي. تطلق كوينة يا سهاي وحيالة حكاية عظيمة عزبين جماعا لنتهي جرياتي تبلغ مشهور واي منام اسكو اركي اروس منام اسكو اركي ريو اذوي ساس اركي وحا سويدي ادوغا وحس حال وحسي حالكاسي دي ما كان علي أسفوركي وحوليس بوجر مجرم مقعان يعني أغوين مجرم أغلس بعد دطء وحسيحايا كريوي لغان مقعيس قادر الغوضات ألدهي بركيس سجلياكي أدغايا رجيس سركاء قرائيا قادر الغوضات يعني تتكوح صحيح ايو ان ايبو لقان وغري ويوديلي وحال روال هنا طلق لقاس لهجري قاضي المسلمين يا كرمبي قاضي المسلمين قاضي الغضاء حكم الحكام اسنقها معنى يسي اسنقها ايه قاضي المسلمين مسلمين تقاضي قاضي ما ورد مشهور هو ساحب الحاوي مشاهد کا مختصر کتابی تذکرہ سو گاوی یوسگی یورق بالان ثلاثه کمیدا وارے وی ملک وقتغاز پوتی جووی ازم کی جو ملک الملوک مع ذلك اسها له اعظم الغضاب فرغي او يعني زمن يعني وحالة والي زمن كيسي على, على كل حال وحبها ابن ابي جمرة وحاسليها سحب ابي جمرة وايه بقاري جاويي يعني ملك الاملاك ساسو حالها ليشها قاضي الغضاة على ليشها اسكم معنا Yeah. هذا القضاء يلحقه بملك الأملاك على هذه الأشياء mm. بلاد الشرخي وحالي راها آسيرا خطاً أجراحي <تصفيق> إيراني رابع وحاش زمن كي هورو <تصفيق> <تصفيق> يعني إيرا وخشوهروي إنا وحيالا سيبحسران مع ذلك يحجوا معها الناس بنايها يعجوا معها وحالها كس حديث كان ادب كمشروع نماضيسي في كل شيء ادب على الله يملغيهم كي مشهور كاهاي تلميكي وكتيم سيد الناس تتلو ملعاو تظهرها عجرها ملعودي حارها مواي سيد الناس قد اللي راه ضد ابح سنان حرام و سيده الكل نغلوب حين حرام و سيدي او سيد ولد ادم لا بحسنو حرام اصيح محايل سيدي ولد لا وبنانت عليه الصلاه والسلام احد كلى او عليه لو محمد غير في السيد ولد ادم الهراء ما بنانه لو محمد يوبان ثاني الا اسله بنان لك